بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتل النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وردي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين هذا هو الدرس التاسع والخمسون من شرح كتاب شبل العرفي في فن الصرف الصلاة تبارك وتعالى الإخلاص والقبول قال المؤلف رحمه الله جمع التكسير أولنا اشتقنا لما سمي بهذا الاسم لأن صورة المفرد تغيرت عند الجمع هذا التغيير قد يكون بالزيادة كرجل تقول رجال وقد يكون بالنقصان ككتاب تقول كتب وقد يكون بتغيير الحركات مثل أسد أقول أسد هذا سموه الجمع يا شيخنا أيوة بهذا يا شيخنا لتغيير صورة المفرد عند الجمع تعريف ما دل على اكثر من اثنين بتغيير سلطة المفرد انتبه يا شيخنا كلمة رجل ورجل ورجل كم دول يا سيدنا ثلاث أيوة ما دل على اكثر من اثنين بتغيير سلطة المفرد انتبه را جل الراء مفتوحة والجيم مضمومة في الجمع قل رجال كسرت الراء وفتحت الجيم صح يا شيخنا في تغيير حان يكون مقدر يا مولانا مثل كلمة فلك بضم وسكون فلك تقلل مفرد وتقلل للجب خلاص مش في آية قرآنية وتجربية في فلك ولا ويصنع الفلكة صح يا شيخنا طيب فكلمة فلك بالضم والسكون تقال المفرد والجمع اذا قصدت المفرد يبقى مثل كلمه قفل يبقى كلمه فول مثل قفل واذا اردت الجمع يبقى مثل كلمه اسد جمع اسد يا مولانا خلاص يعني دي ايه هيبقى التغيير ده تغيير مقدر يا مولانا تغيير يا شيخنا ليه لأن لم تتغير في الجمع يعني فول هي نفسها في الجمع فلك خلاص فهنا التغيير مقدر تغلى شيخنا مقدر. مقدر إذا قصدت المفرد يبقى جعلت فلك مثل إيه؟ قفل. مثل قفل وإذا قصدت الجمع يبقى مثل كلمة أست صح يا مولانا وكلمة هجان لنوع من الإبل ففي المفرد مثل كتاب انت يا شيخنا هجان مثل كتاب وإذا قصدت الجمع يبقى مثل رجال أظن كده واضح في تغيير ظاهر يا مولانا التغيير الظاهر إما بالشكل تغيير ايه إيه شيخنا بالشكل مثل أست بضم وسكون وجمع إيه أسد طبعا بفتحتين أسد بفتح الهمزة وفتح السين يبقى هذا تغيير بالشكل يا مولانا خلاص الفتحتان صارت ها ضم يعني وإما بالزيادة مثل كلمة صنوان مثل كلمة يا شيخنا صنوان. صنوان في جمع صن صن هذا سنوان صنوان يبزدت يا مولانا ألف ونون طيب وإما بالنقص مثل كلمة تخم تخم مفردها أيوة تخمة لا تخمة لا تخمة ما عندنا يا شيخنا بضم سمعنا يا شيخنة يبقى ايه اما بالنقص انتبه كده تخام هتقول ايه يا شيخنة تخامه المفرد كان زائدا على الجنة ايوه يبقى ايه بالنقص يا مولانا م. بالنقص تخام اقول تخامه يبقى التانيث حذفت مظبوط يا شيخنة واما بالشكل والزيادة مثل رجال اصلا رجل صح يا شيخنا يبقى الشكل يتغير الرقم مفتوحة والدين مكسورة في المفرد في الجمع أقول الرجال بكسر وإيه وفتح يبقى ده بالشكل يتغير والزيادة كما يبقى بزي... خلاص يا ولد وإما بالشكل والنقص مثل كتب بضمتين في جمع كتاب يبقى كتاب زدنا ألف في الجمع اقول ايه كتب يبقى بالشكل بضمتين يعني وايه والنقصان نقصان الالف يعني واما بالثلاثة ايه بالثلاثة مولانا يعني الشكل ها والايه والزيادة والنقصان صح لا لا الزيادة ازاي ها في جمع غلام بالضم يعني غلمان بكسر فسكون غلمان عادينا امورنا ايه ها في جمع غلام اقول ايه شيخنا غلمان يبقى حصل في الشكل وحصل فيها ايه الزيادة وحصل فيها زيادة الالف وليون في اخرية وحصل فيها نقص الالف ايوه نقص الالف اللي بعد الله اي ولكن غلام <تصفيق> يبقى حصل فيها كم تغيير يا شيخنا؟ حصلت التغيير الاول الشكل, الشكل. والثاني النقص <تصفيق> اللي بعد اللام ايوه, <تصفيق> أيوة يعني نقص وزياده مم. طيب اما التغيير بالنقص والزياده دون الشكل فتقتضيه القسمه العقليه ولكن لم يوجد له مثال صح كده وهذا الجمع عام في العقلاء وغيرهم ذكورا كانوا أو ناثا وأبنياته سبعة وعشرون منها أربعة للقلة والباقي للكثرة أربعة القلة بس والباقي للكثرة اللي هو جمعة يعني يفيد الكثرة يا شيخ القلة يعني إيه اللي هي من ثلاثة إلى عشرة ده اسمه جمعة إيه قلة طيب والجمعان قيل إنهما مختلفان مبدأا وغاية فالقلة من ثلاثة إلى عشرة والكثرة من أحد عشرة إلى ما لا نهاية وقيل إنهم متفقان مبدأا لا غاية فالقلة من ثلاثة إلى عشرة والكثره, والكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية بس بعرضي الأول هو الأرجع هل أنت أخذ بالك شيخنا؟ يبقى الأكثر النحاه على الأول يا مولانا الأول يعني اللي هو جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة وجمع الكثرة من أحد عشر إلى ما لا نهاية صح يا شيخنا وإنما تعتبر القلة في نكرات الجموع أما معارفها بأل أو الإضافة صالحة القلة والكثرة باعتبار الجنس أو الاستغراق سمعنا يا شيخنا والتاني يا واننا تعتبر قله في نثرات الجوار اما معرفها في أل او كب رجال ربنا في فيه رجال ويحبون يتطهروا صح هل يا مولانا اقترنت بال طب هل أضيفت؟ لا. يبقى قال باعتبار الجنس او الاستغراق أنت مش فاهم يعني جنس صح يا شيخ الأشموني رحمه الله قال إذا قرنا جمع القلة بالال التي الاستقراق أو أضيفا إلى ما يدل على الكفر إن صرف بذلك إلى الكفر إن المسلمين والمسلمات شوف يا مولانا دخلت على جماعه تدل الجنس كله أيوة سمعنا يا شيخنا أيوة قال إذا قلنا جمع القلة، بآل تفيد الاستغراق، إن المسلمين والمسلمات كل المسلمين دسم ألف فداء يا شخنة الاستغراق، وتعرف الاستغراق إزاي يا شخنة؟ لما تضع ما كل، وخلقة الإنسان يعني خلقة كل إنسان ضعيفة، إن المسلمين والمسلمات يعني كل المسلمين والكل المسلمات، واضح؟ يبقى إذا قلنا جمع القلة بآل التي الاستغرق أو أضيف إلى مدلع الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة صح يا شيخنا؟ سيدنا حسان قلنا لنا الجفنات الغر يلمعنا في الضحى وأسيافنا يغطرنا من نجدة دم جفنا؟ قل جفنات سمعنا يا شيخنا؟ وسيف قال اسياف لاحظ قال اسيافنا يعني اضاف اسياف الى الضمير يا مولانا ماشي يبقى في المسلمين والمسلمات دخلت عليه الف ايه للاستغراب وبعد الاسياف قال اسيافنا اضيفت إلى الضمير صح يا شيخنا يبقى كده أصبح ايه اصبح جمع كسره يبقى جمع القلة إن نقترب أقل ليتفضل الاستغراق أو أضيف يبقى أصبح يدل على إيش يا شيخنا على الكثرة صحيح ولا نا يبقى قال وإنما تعتبر القلة في نكرات الجموع ده كلام الشيخ يعني في نكرته الجموع الجموع يا رجل تقول رجال بالتنكير يا شيخ قالت على فيه رجال فيه يا شيخنا رجال يبقى إذن يقول تعتبر القلة في نكرات الجموع قال أما معارفها أما معارفها معارف مولانا معارف الجمع بال تصار معارفها يا شيخ صح يعني المسلمون المسلمات الطلاب الطلاب, الطلاب، الطالبات إذا أدخلت ال صار جمع كسر يا شيخ لأن أل إيه الاستغراض وكذلك اذا ضيفت صح شخنا؟ قال فيها صالحه للقله والكثر باعتبار الجنس او الاستغراق باعتبار الجنس يقصد الجنس الذي تضاف اليه نعم اعتبار الجنس الذي تضاف إليه ايوه نعم ما الا لماكل الرجال لو اعتبرنا ال دي ال جنسية يعني ايه جاء جنس الرجال سمعنا يا شيخنا جنس الرجال طيب وممكن لما جاء رجال لو قصدنا ايه ال ال السترق يعني جاء كل الرجال سمعنا يا مولانا يعني ممكن ال تعتبرها جنسية وتعتبرها ايه يعني يعني مثل لما قل يا سيدنا اي كلمه الاحاديه دي هنا على, على جمع مولانا داخله على جمع ال التعريفيه اللي تدل على العهد العهد ده اما ذهني واما ذكري واما حضوري الذهني اذ هما في الغار الغار يعني الغار اللي تعرفونه اذ بان تحت الشجره اللي انتم عارفينها لو بنتها قالت لك يا بابا الأستاذ حضر الأستاذ دي, شف دي قال لي يا شخنها قال التعريفية دخلت على النكرة عرفتها بس ده اسمه ايه قال هنا يعني للعهد بس عهد يا ذهني وفي عهد ذكري كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني الذي سبق ذكره العهد الحضوري اليوم أكملت لكم يعني اليوم الحاضر فكل حديثنا في المفرد يا شيخنا يعني آل التعريفية تدخل على المفرد لما تدخل على الجمع صار زي ما قال الشيخ قال تعتبر القلة في نكرات الجموع لما قل جاء رجل وجعل رجال أهل رجال دا جمع قلة ما قال إنما تعتبر القلة في نكرات الجموع ما على شيخنا ما هاقلك ال مش هتعتبرها ال عهديه زي ما تتصور هتبقى يا سيدنا الجنسيه او استغرقيه السلام هل اللي بتحول من بناء القله الى بناء البر اي هو ده سمع. بس لكن اقصد يا شيخنا لما تقرا في كتب النحو ما عن عشان جمعت الفئه يعني شوف حتى تحديدا لم أتو بأمسلة من القرآن عن العهد الذهم قال إذوما في الغار إذا بانك تحت الشجرة تقول حضر الرجل يعني المعروف لي ولك جاءنا الوسائل اللي أنا أعرفه وأنت تعرفه اسم عهد ذهني انتظر في المسجد يعني الذي مصلي فيه إن الذين ممكن نقول مثلا إيه؟ من يدونها من وراء الحجور ربما أدخل يرجع الهنة لأهل العهدية يا سيدنا من أوصلك أن أهل العهدية يعني لاحظ ذقة الشيقل إنما تعتبر القلة في نكرات الجموع أنا مش بتكلم به أنا أنا فهم ما هذه أنا بتكلم على أن جوال تكون أهل العهدية على الجمع تكون أهل العهدية حتى لا يظن فران أن كلها دخلت على جامع يظنها جنسية هو الشيخ هنا قال هنا يا شيخنا تعتبر القلة في نترات الجموع أما معارفها يعني الجموع المعارفة بأل معارفها بأل أو بالإضافة فصالحة للقلة والكثرة باعتبار الجنس أو الاستغراق إن اعتبرتها للجنس تبقى قلة وإن اعتبرتها للإستغراق تبقى كثرة يعني يكون مثلا, مثلا جاء الرجال لو اعتبرت الف الرجال للجنس صارت إيه؟ يعني جاء جنس الرجال كله ولو قلت جاء الرجال باعتبارك انه يعني جاء كل الرجال أصبحت كسرة هو ده اللي يقصده الشيخ واخت بالك يا شيخنا بس أرجع ويقول لك يا مولانا ان ارجع لكتب النحو في قلة العهدية والعهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري هتاكد الكلام يقولون نصا بس استشهدوه بجمع شيخنا الشيء يذهب بمفرد نكره قابل ال مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وغيروهم معرفة كهم وذي إلى آخره يعني فقال نكره قابل ال قال الرجل هو دا يكسب هصار معرفة فتحدث شيخنا عن مفرد عند إدخال ال عليه الجمد قصة ثانية أظن كده فهمت فضحت لك صورة طيب خلت المحاضرة ولسه قلت طيب المهم يا شخنة بقوليه وقد يقو وقد ينوب أحدهما عن الآخر وضعا بأن تضع العرب أحد البنائين صالح للقلة والكثرة ويستغنون به عن وضع الآخر فيستعمل مكانه بالاشتراك المعنوي لا ما ويسمى ذلك بالنّيابة وضعا يسمى بالنّيابة إيه يا شخنة وضعا أبو البقاء في كتابه الكليات قال الاشتراك إما لفظي يعني اشتركان في اللفظ وإما أي معنوي فاللفظ عبارة عن اللفظ الذي وضع لمعان متعددة كالعين وكلمة القر هي ثلاثة قرون ثلاثة أشهر يعني صح يا شيخنا فكلمة العين ماشي طب العين دي وضعت لمعان متعددة في العين البصرة وفي العين قصد بها الجاسوس صح يا شيخنا وفي عين يعني عين الماء مزفوط يا شيخنا؟ طيب وفي القر ماشي والمعنوي عباره عن اللفظ الذي وضع لمعنى يشمل ذلك المعنى أشياء مختلفة كثم الحيوان الحيوان ده يتناول انسان ويتناول الفرس ويتناول غيرهما صح يا شيخنا؟ بس الإنسان يتمزق الحيوان الناطق أظن كده واضح؟ يعني كل ما يدب على الأرض حيوان طيب نرجع يا شيخنا قال إيه مولانا ها ممكن يستعمل أحدهما مكان الآخر بالاشتراك المعنوي مش كده يا مولانا لا مجازا أيها لما يقول مثلا أرسل السلطان عيونه يبقى تقصد مثلا جواسيسه صح يا شيخنا ده ما يا مولان اللي بيسان. اللي بيسان. اللي بي... لكن هو عايز يقول لك يا مولانا هنا ايه الاشتراك المعنوي وإحنا قلنا الاشتراك المعنوي شخ... صح صحنا نش... ها الاشتراك المعنوي يعني كلمه حيوان دي تطلق على الانسان تطلق على غير الانسان طيب ثم قال ويسمى ذلك بالنيابه وضعا في جمع رجل إذ لم يضعوا بنعم كثرة للأول ولا قلة للثاني مش إحنا عندنا يا شيخنا انتبك عفوا كلمة أرجل أرجل ده جمع إيه أقل أرجل بفتح فسكون فضم كلمة أرجل هدي فتح سكن الراء وضم اليمين الجيم صح؟ في جمع رجل في جمع إيه رجل يعني رجل أقول جمعها أرجل صحي مولانا بكسر وسكون ولا قلة للثاني أيوة أيوة وبعدين قال وكرجال بكسر فتح في جمع رجل إذ لم يضعوا بناء كسر الأول يعني كلمة رجل وأقول أرجل العرب لم تضع كسر الأول اللي هو أرجل يعني اللي هو جمع رجلي يعني لم تضع لها بناء للكسرة أيوة من لم تضع لها بناء للكسرة ولا قلة للثاني يعني كلمة رجال ده جمع كسرة لم تضع لها جمع قلة اللي هي شيخنا من ثلاثة العشرة ولذلك في القرآن قال فيه رجال لما ربنا وصف ال لماذا تنصف على التقوى من أول يوم حق أن تقم فيه اللي هو مزد قباء يعني لما قال فيه رجال مش مقصود 10 يا شيخنا يبقى العرب جعلت كلمه رجال دي جمع كثره ولم تضع لها جمع ايه قلة. قلة. فهنا يا شيخنا بيقول لك ايه ايوه يستعمل قد يستغنون به عن وضع الاخر يعني ممكن يستغنوا جمع الكثره عن جمع القله او بالنسبه للارجل اللي هم لما دعوا له جمع ايه كثره ايوه يبقى استغنوا بجمع القله عن جمع الكثره هذا ما يقصده خلاص يا شيخنا فإن وضع بنا... فإن وضع بناء للفظ واحد كأفلس وفلوس في جمع فلس وأسهب وسيا في جمع ثوب فاستعمال أحدهم كالآخر يكون مجازا كيطلق أفلس على أحد عشر وفلوس على ثلاثة ويسمى بالنياب استعمالا دي وضحة دي يا شيخنا طيب انتهى الوقت ठीक है